ولو كانت عندي قطعة أرض اشتريتها على أمل أن أبني عليها بيتا فهل عليها زكاة أم لا الأرض المشترات على أمل أن يبنى عليها بيت لا زكاة عليها مهما مر عليها من السنوات قبل البناء وكذلك بعد البناء لأن الأرض كأرض لا زكاة عليها لكن إذا زرعت فالزكاة على الزروع وإذا اشتريت لتباع كتجارة ففيها زكاة التجارة في كل عام إذا بلغ الثمن نصابا كنصاب الذهب والله أعلم